إذا ولغ الهر وصل مرة موقوفا وهو الصوات وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وروها قالت فجاءت هرة فشرت فأصغى إليها فأضرى لها فأضرى لها الإناء حتى شربت قالت كمشه فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست في نجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات بلا أو. رواه الإمام أحمد وابو داود الترمذي والنسائي ابن ماجه وصححه الترمذي من خزيمة من حبان والحاكم وغيره. وقال الدارقطني رواه ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صح أمالكم واحتج به في الموطة ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح نعم في المليزة مسألة أولوغ الكلب يالي مهيما باقام باكبوس أولوغ الكلب في المليزة سفن باكي مسألة أولوغ الهرة meeka chongo cha maji ya tabia kaka kang'a ni نجيس hukumu ya ile maji najisi au si najisi ndo akaleta riwaya ya buda huu kwamba ulughul kalfa 7 mara 13 ama riwaya ya buda moja niliambia radi kwa ni hadithi ni ni maukufu tukasema ni faqwa ya abu huraira tukao radi اذا رضي الله عنه كان يفتي بهذا البت طط هي كان بكا كثيره تتاوشوا كي على في سؤال كوني يوشوي جه نجيسي أو كي إلا غير معقولة سيشكر لذلك انت كنت تتفقه يا عبد الهادي رحمه الله ان ليته هي روايه كش مباشره ام ليته روايه كبشه كخالفني واقول بها ان هي فقط يا صحابه ي مخالفونا حديث مرفوع انها هي كتابه فقه في التصنيف لذلك تجد في كتب السنن الترمذي المسائل وما وغيرهم وثقته يخرجون الأحاديث من باب الذدية، يعني من باب الذدية، من باب حديث لكن يمشي. ثقته مثل عند النساء باب الأمر بقتل الكلاب، لتجاهد قتل الكلاب، النبي أمر بقتل الكلاب مباشرة بعد ذلك باب النهي عن قتل الكلاب، لولا كان الكلب هم من لا لأمرته بقتله، فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. هي إيش تزود بيه؟ إخراج الحديث مباشر. حكم اللي تزود بيه كل شيء مسألة، كل شيء نفسك مباشر. فحكمها يكوتين. إنه هي فتة الحين. أم كل شيء إذا غسل الهرا إذا ولغ الهرا غسل مرة، ثم يأتيك حديث بعدن هذا. فكفاه ميش أقم ب. هي فتة أبو هريرة كنا حديث من كذا في خليص. إنه مسألة عالية. آه. نمطون وام مخالف وام في حديث. آه. باي. قو الأصله ni kwamba hera kwa kama tarabu kusikia kwenye hadithi hana shida hana shikali na ni taha kwa hivyo ina maana kuoshwa si mashoro si mashoro sitiza wa an kabsha bintika tokiwa kabsha bintika wa kanat tahta ibn abi qatada kabsha alikuwa chini انتوتو أبو قتادة رضي الله عنه صحابي مشهور. علّم توتواي عبد الله ابن أبي قتادة. عبد الله ابن أبي قتادة أمي مو كبشة. يعني زوجا له. كان تحتها يعني زوجة له. تحتها واه. إذا كبشة بنت كعب ابن مالك أمي وليانا عبد الله ابن أبي قتادة. ابن أبي قتادة. طيب. سأصهوني ببكية. مميز يعني ها بابك مميز هذو مجنان عسى ما أن أبا قتادة لو كبشني تابع أمونا صحابي أبو قتادة بابك مميز ها أبو قتادة والحارث ابن ربعي الأنصاري الحارث ابن ربعي الأنصاري من رضي الله عنه دخل عليها لنجياته لنجياته لنجياته قالت كبشة فسكت له وهو أن nikamwekea chombo cha kutawadia. Chukwa chombo wakati ya maji. Na maana kwa na hajatawaba eh. Achukua chombo asema akimjia maji atamwekea. Sema katakutu lehu abu anakamwekea abu chombo cha ile çömeliyor mu maddi abukatada, Na Her neyse akam şengaza, حتى شربت فكاكا وكمليزا. قالت كبشة كبشة سمع فرأني أنظر. سمينك شن غابق أنا مانغلي أبو قتاد نبي صلاة يا أبو قتاد رضي الله عنه كبشة يوم مانغلي. فرأني كنيونا نينا مانغلي فكشغه فقال أبو مبيع يا ابن أخي. وشن غابق إيه بنتي نويعو. Binti ndoge yake Atamita boka baka dana Amiake sio Amia pai Alafu ameolewana nani Jtotoa Amiake Jtotoa kamshe tokano lele namtotoa Amia na ana ma he kwa binti Fakultu na'am. Kapsa akan ben na'am. Mena şangkaya. Zilata aku tawazam ajabu tawaziyahmu. Yakin fata yuana. Şangkaya. Kala akan mabiyah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam'a Kala. Tunsa sallama seyma. Inna ha laysat binajas. Hulu pata sinajis. Pata sinajis innama hiya min min at-tawafina alaykum aw at-tawafat lakiin itu huwa taka ni ketika tawafina alaykum na tawafat ngiye kuzunguka nyumbani kwenu saa zote ama tukapukana nao wazi kwa hivyo akampa illa anna ha laysat binajas يعني هولو تاك ذاتيك سنجيس أو الزكسومة إنها ليست بنجيس بنجيس أو بنجيس تاك سيكيس منيك نجيسيكي يعني لا ينجيس شيء فكسو بنجيس سيو يأيينيك سنجيس سيو بنجيس سي يعني إليه هنجيسيكي هذا هو إلهو مالغةان يجوز سوف أو الطوافات بواشكت من الراوي راوي بعياشكة إيه أني طوافين وغيره لكن هي لفظة في لفظة طوافات, طوافات. مكوجة هي زيادة هي زيادة هاي هي تمكوت طوافات أو الطوافات رواه مالك وأحمد والحاكم من الحبان هي زيادة كفهات مالك في الموضع حدثي أخرجه مالك في الموضع وأحمد في المصنف النحبان والحاف إذا هذا يكواه طيب إين يوحديث آه قويه ويا خليفة فق فق أبو هريرة يا خليفة يا خليفة مباشر أما سير قويه وساق سقط كشكوه في فق أبو هريرة أوت كشكو حديث يا بقتهادة سلام تبارك الله آه طب حديث بقتهادة سير لأن قول الصحابي هنا خالف المرفوع قال الصحابي هابين خليفوا حديث مرفوع إذا نقول نقدم الحديث المرفوع وممكن أبو هرير رضي الله ما حصل له هذا ممكن ما عرف هذا الحديث رواه أبو قتاد قال إن رسول الله إذن هو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا مرفوع لم تقوم التقريج هذا حديث صحيح يقول كل مزوع إلا مزوع إلا جهالة لكن في الأخير حديث صحيح كما تقوم بسكين كل مهين دمان الحديث تون دي التخريج أخرج الحديث أخرجه مالك في الموضع وأحمد في المسند وأبو داود السنن ترمذي في الجامعة النسائي في الكبرى والمجتبية ترمذي كبرة صورة وأبن ماجه والشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف ابن بشيبة في المصنف والدارمي في مسنده ابن سعد في الطبقات ابن خزيمه في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح المعان جامع المعاني الاثاث ها والدارقطني في السنن وابن المنذر في الأوسط، وابن عبد البر في التمهيد وابن الملقن في البدر البدر المنير ها البدر المنير تخريج احاديث الشرح الكبير للرافع ان تخريج سق الشاذي كتابه تخريج ثقه الشاذعي الشرح الكبير للرافع جاب ابن الملقن فخرج حديثا هذا البدر منيم الشاف الحديث الكذى الشرح الكذيل للراف تخرجه الشرح الكبير للراف ورواه التميق حديث كلهم من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن هذا قطع إنسان له إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب ماله أنة باق تعام هذا لسه إسحاق بن عبد الله بن أنة بيطالحة لا إشكاله وثيقة من رجال صيحين لا إشكال ثقة إمام إشكال نقضية حميدة بنت عبيد ن كبشة حضرنا إشكال حاضرنا إشكال, إشكال ومين بيان مجهول Nasihatı. Azabın Zehbi rahimallah ya. Bu. Nasihat. Terterjeme. Alpanla kuzgunziyanisah ve naat. Asma غالب. fil nisa. Ma yâlem lâm jara. Rıvatı ingo kikahul kanejara. Uman juriha minhum juriha bi. Aljahala. Sev. Ve bu. Hayır. Bu. Sev. Sev. Sev. Sev. Sev. Sev. Sev. نا هكون هكون أجابه ثم نكون كون داني نسازر. في, في الغالب تكون النساء قلة جرح قو. ثم قانظة في البيوت. ثم نروى رايم بكو كايم تفتيت زير. في الغالب تكون راي أو راي وكيف وضع. كثير الإرثان. غلط الفحش هو يكوبك قارع وتحت الجهل أكيد إلا الجهل هذا الكلام لأنه متسطر في ذيك كي بلا إشكال إيه هذا طيب إيش أسمه إلا حديث هي هاء على وثياء إلا حديث ابن ماندا أبو عبد الله ابن ماندا صاحب المثل هاء ابن ماندا أسمه حميدا نكبشة لا يعلم لهم رواية إلا هذا الحديث. هذا هو جل كان كفكيه لا لا تسبقوا الحديث. إذا أنا مجهول الحال هذا جل كان عنده. فما شاء الله هذا للحديث وما جهالة الحال لا ارتفع إلا بثنين. جهالة حال يمسه هيا يكون كون ركم بكر ما رأي ويل رأي قات. فما فوق. ورد هذا. قيل هذا جهالة العين. جهالة العين بواوين بواحق أما الموجة يكون الموجة أصلاً نحن نشك في وجوده في الأصل لأنه ممكن هذا الواحد أيضاً غالث فيه كم سهار أكتها جهينة لكن هذا حاله سيئه انتوى الذي قال الترمذي ناسو ميغولو يصيحني شا حديثي وقت ترمذي يسيما هذا حديث حسن صحيح بلو بيقرر في كيشك كيش وهذا أحسن شيء روية في هذا الباب ماذا معناها هذا أحسن شيء في الباب أو هذا أصح شيء في الباب ماذا معناها معناها عند محددين معناها أقلها ضعفا إنه ضعيف لكن أقلها ضعفا هذا لذلك تجد حديث تخليل اللحية الذي رواه عثمان رضي الله عنه إيش قال البخاري لما سئله الترمذي قال سألته محمد عبد الله البخار اسماعيل البخار عن هذا الحديث قال أصح شيء في الباب حديث عثمان يعني أقلها ضعف إن ضعف من قبل بعض الرواب لكن أقلها ضعف عنه القلوزة كشف الفخذ حديث جرهد قال أصح شيء في الباب حديث جرهد لكشف الفخذ إنه فخذ عوض يعني أقلها ضعف يعني هذا معنى طيب تدري إذا كسيم أبوكم بهيام بزيدني حديثه أي نشكال ها وقد جود مالك هذا الحديث عمسم مالك حديثني جيد يعني جوده ثم جيد نجيد نمرتب فوق الحسن ودون الصحيح ن بعد صحيح لكن من زيد حسن لو كان هذا حديث جيد إن انقوف لكم هذا حديث حسن لأن حديث حسن أصلاك ضعيف هذا معناها يعني خفى الضبط واضح إذن الحسن خفى الضبط إذن كذا قال هذا اسناد جيد معناك إن أقومك لك وهذا اسناد حسن فهو الجيد دون الصحيح وفوق الحسن طيب ما قال هذا حديث جيد إذن صحيح يطانك من مالي طيب هذا الحديث عن إصحاق بن عبد الله ولم يأدي به أحد أتم من مالك هكونا مجاليك وكهي حديثي كوكبلي فكما من مالك وصابقنا زيادة أو التوافات ناوينجيني إشع سيما وقال أيضا ترمذ يا سيما كن علل الصغير ترمذ أنا كتاب جاتي الجامع مش مشيكونا العل المطبوع الكبير ألف خصصت كتابا خاصا كتب العلل الصغير من هنا إلى ليشريش الحافد بالرجب شرح علل بالرجب بالترمذي آه بالرجب إلى ليشريش كتاب نفيس جدا من أهم كتب الجرف الداعي ومن أهم كتب العلل يعني نتطلع أسمع فنان زحفي كما هني الكتاب مياج لا بس من أنت تكيب هذا نكتاب من أحقه كذل فعسيرة سألت محمد البخاري يعني أنا بخاري البخاري. هي كتاب أصليا كني سؤالات. ما نزم فق البخاري سألت البخاري سألت البخاري, البخاري. أمول إذا حديث ما سأل من؟ يا مول حديث ضعيف واقف نصه غير. البخاري عن المول إذا بخاري نصي حديث يا كبشة. عكس فقال جود مالك ابن أنس جوده مالك بن أنس. إذا بخارك قرد تدويج جمالك ها. مالك ابن أنس. أنا جيد في ita kasema wa riwatuhu asahhu min riwa min riwatu ghairiu wa riwayatuhu من riwayatuhu asahhu min مالك lain riwaya malik ina nguvu zaini yani ina ngai tu kidogo kuliko riwaza inge hapo maana asahhu eh asahhu shai yani akluhaba wa riwaya malik ila alibawa mtaje na haina neno waibawa hadith الحافظ العقيل في ضعفاء الكبار هذا إثناد ثابت صحيح إذا صحيح يا عقيل قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجه في مصادره حديث صحيح لكن البخاري ومسلم ما ووافقه الذهبي نعم يعني الحاكم قال هذا ووافقه الذهبي انتهى نعم ده هو وقال البيهقي في المعرفة معرفة, معرفة الآثار والصنح البيهقي صحيح، إسناده صحيح، والاعتماد عليه. إسناد ياك الصح. نما تجميعني حديث، بالتجميع. فايه. وقال داركتني في العلل. داركتني في العلل الواردة. صفة. روية مرفوعا وموقوفا هي حديث مري موقوف على بقادة. بس. وروية مرفوعا عن النبي. كما قنيله. مرفوع. من بقيو بنجاز النبي. إيش ورفعه صح أو رفعه صحيح ورفعه صحيح نقول فنمرفع حديث له صحيح سموه حديث صحيح المرفوع قال ابن الملاط في البدر بالملقط نسمع في البدر المنير هذا الحديث صحيح مشهور رواته هذا حديث صحيح مشهور في حديث صحيح مشهور رواه الأئمة الأعلام في فاضل السام والطعام صحيح وقال ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير ابن حجر كتاب جاه التلخيص الحبير أما كيلقيس كتاب جاه المنير بن ملقد لذلك أقطعون البدن المنير من كوبا ثم من مجلدات يعني عشرين فما فوق كوبا ابن حجر كي فقه التلخيص أكيدا التلخيص الحبير لكتاب البدن المنير لابن ملقد تو اมี فتوشه تبدل منير اسما ابن حجر صححه البخاري و من على تاج العلماء شيخ الحديث البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني صار عندهم له شيخنا ونجين انه قاموا حواكوا تاج ابن حجر وله شيخ الحديث حواكوا تاج ابن من حجر مناني كما المحدث ابن عبد الهادي هذا ونجين اسما ابن خزيمه وابن حبان وابن الجارود والبغوي وابن المنذ وابن عبد البر والمصنّف منهج عبد الهادي ونكتب جاكي التنقيح تنقيح التحتية من كربلاء والنّاوي في المجموع المجموعة والتصم حديث صحيح لا إشكال واضح جب حديث صحيح. طا عند ألوتي علا نان ابن مندا سهما. سهما قال ابن ابن الملاك سهما علّه ابن مندا بأم يحيى. ابن مندا ميجا علا حديثك بجاهو بنا أو ما أم يحيى. واسمها حميدة اللي عندهم رسالة حميدة بنت رها بنت عبيد، وخالتها نخلتيات حميدة ابن مان كبشة، حميدة أرى نخلتيات كبشة بنت كعب ابن مند ميتي علا طويل واسمها مجهول حال، ها كرايس حديث واحد موجة ها جليكانيز بقى واحد ثمة كبشة. وزوج وزوج عبد الله ابن بقتادة وأنه لا يعرف لهما رواية. ها وهذولا كانوا رواية إلا في هذا الحديث استوين عليه. لو هم علامي ثما ابن مند لكن أميرد ابن الملقى هذا كمرد. كبيشة النقومانين وش خلاك. ابو الفتح العمر ابن سيد الناس. ابن سيد الناس. سلموا يشرح يا. كرميذي معروف. قال شيخنا الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس ابن ملقى نسيدي بادر السيما الشيخ وانغو ابن سيد الناس باقيا على ابن ماندا كدوغ اللغة كالي كدوغ كمي اسلوب كدوغ كالي لا عالم هو انه اسلوب يأتي يوسعينا مسي شتوك مقن راقوانين يعني موجود. كل عالم انا الطبيعي موانجين الطبي كدوغ كالي استحميليه هزم استهمليه فنطاله نموجينا نطالعه لكن لذلك لما جاء أمور يعني الحكم في الأسارة أسارا بدر حكم أبو بكر كانيلة فيدا حكم عمر كان قطع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما له حكم أبي بكر إيش قال بعد ذلك لما وافق الله حكم عمر قال إن الله لا يلين قلوب عباد فيه حتى يكون أليم من اللبن وإن الله لا يقصي قلوب أقوام فيه حتى يكون أقصى من الحجار فهذا مثل عمر وهذا مثل فبقر نهي سعيلا نظر التنبيل المده حتى ما الله, الله لينيش نيوزوات وإلياك حتى مبكزك لينك ومزيرك ننعني نهزف نيانغومو قاعيل يا كبير لكن في الله لكن الكي والسهولة في غير الله هذا طعم أو صح. لكن زوجتك يعني في الله نأشد في الله زوجتي ماذا؟ طيب أسمى كذا أبن, ابن سيد الناس عم شافر ابن مندا على ابن مندا أن يقوله ليلو باكين يا بن مندا إيه أو مجهول نعلموا والطلس شي حديث بطقه بس اللي بقيني يسمي ولم يعرف حاله او يعرف حالهما من خارج aliases name الفوب والايه ايه لو بس فعلا اللي يسمي يقول يسمي يبس يبس يبقى يساهم يبقى يساهم ولم يعرف حالهما اي يك في الخارج انجد اطمنين ولم يعرف حالهما في الخارج hawa kujulikana hawa na akio wale hali zao kwa nje yani kama Adam Said anamwambia kwandani si tushijua bwana leo sasa kama utakutafiti testi hali zao kwa nje uangalie nje yani wanawake sasa wataridi wajitokeze nje wale wa kuangalia ah kama amwambea yeye ambafali mabaki wewe uanze kuacha kula haramu na chakula nje kana utawacha kula vipi wana kwa haliza hali zao نعلم متواردون كتوك زماني كتوك موانزوكو كنا الداراكو كنا وكتو صحكو الحديث ويجيو سمح وجودكان لو بن ملاقين بيلي سيدا سماجي بن ملاقين قلتو بن سيد الناس سمح فكثير من من رواة الأحاديث مقبولون قلين يا سمحين بس كما يجيو سمح وجودكان حالي بس حالي زوجانجي هتوجود وانغلمون بليا بيت الله عزيز لكني كما حلي الله الصدق معادلة كامل في بالملتقى سمع قلت هذا لا بد منه وأنا أستبعد الجامب لا بد تمساه بالملتقى مين نفس ما نستبعد الجامب لمبالي كل الجور مبالي وض توارض الأئمة المتقدمين على تصحيح ما أئمة قطعا منظور ومال في كياناتي صحيح شيء مع جهالة حاله كيف يمكن أن تقول هذا؟ ومع ذلك حاليا حميدة نجاح مجهول نكبشه يقول لك كتب كمان ذوك وانه يقول لك حاليا حميدة نكبشه كما نقول أمريكا ومع ذلك لكي قرن الخامس هذا هذا فإن الإقدام على التصحيح بل مدد كل الأولي والعلماء يقول لك يقول لك هذه وحالة نهي وأنه مجهول وأنه لا يحل بإجماع المسلمين. في حلاله واجماع الاسلام متى صحيح الحديث انه يكون مجروح في حلاله فبينما معنى ها انما صحيح اشا انما معنى ما كان فحي حلال اذا هو ج الخليفه اجماع لا يكون اجماع بس انما معنى حال ذا وسم مجروح فمعنى كلامي اهل المناخ المهم في خلاصهه كهو الحديث صحيح لا غبار عليه صحيح موقوفا wassahihun marfu'an. Lakin marfu'an asah min mafuk. Lashet. Kweywa'i ki ya hadithi tümye sahisha, ina maana Fatwa Abu Harira ya takwasi sara. Haka. Kalifu, hadithi marfu'an. Eh? Ina maana haka akima kunya çombo, hadithi miyona wazi. Abu Katada kaya indiyle kutawafa. Bala kuyangwaga alimadim. Na fakan kuya kanwa. Bale akam ningin ishiya çombo anam huzur. Kisha tiyombo, kakarudya kutawafa. Waagif. Na ina maana i hadithi كما <تصفيق> ينظر في شماننا أبو هريرك في شمانك وينجينة فيها ماناك كبشة سيما فرعاني أنظر إليك أنا هنا نموانجلي أن يسمينا شنقاء جزائعي كتك واجب حتى إليك إلى معنى القهجود في حديثنا معنى القهناني أبو قتاذا وقد يقف على غيره نعم صحيح التن. الوجه الثاني الغريب كل حديث صحيح اه? الوجه الثاني غريب ما في الحديث غريب ما في الأولا قوله فجاء هرّة جاءت هرّة هي الأنثى من القطط الهرّة سمة الأنثى من القطط مباحك كيكة وجمعها هرّر عمانيان الأزهري في تهذيب اللغة عمانيان الأزهري في تهذيب اللغة سمة الهرّة هي الأنثى من القطط مباحك لكن قلنا كل قال ابن العنبري في المصباح المنير في المصباح المنير طب جاء ابن العنبري فسمع الهيرو تمكو الهير يقع على الذكري والأنثى وكيسمى هر نعمه يتتغنى طاقه وكيكي نو كيمه وكاد يدخل يقاد يدخلون الهاء في المؤنث اه ناحيانا وين ذا كويتيها هوي وشو كسمى هير را احيانا فلو اصل الهير وهو يسمى الهر بن أنباري سمانية عام ذكر وأنسى على كل حال نوجه بي لذلك علماء ولوماء إذا كمي كهيروهي سيخلاص بني تأثير كوبنا منا فاز نباكواتيك نباكواتيوم علمي ليلة ميالي ميالي ما سيح ذو علم نورتها نعم إنها ليست بنجس بفتح الجين تكسام إنها ليست بنجس بفتح الجين معنى كنيل يعني حا كذتيئة كتنجيس حا كذتيئة كتنجيس هو يبكيين وها هني بيجي وكسم ليست بنجيس معناها ماذا معنا هو الشيء المتنجيس يعني حا كسيج كيتو تنجيس كل يعني مثلا أكيم ما ليها تنجيس مالي أه يا بوكواني أكيس ناجيس لكنه كينو فيها ناجيس أعلم أن مهيم كلاهما لغتان نزك سماه نزك سماه قوله الطوافين عليك الطوافات يا منيم أنا كسي مها فاكا نوال الطوافين عليه أكوف أنا نيشا نوال يارف na nyumba na manaliki watumwa kuzote Allah amehifishia na kutumkana ndivyo alikabatafanya sura nnisa wala bokuamba nyakati tatu tukatawana tusiingie kwa watu kisa kasema mbele yake بعد إذنك تشاثم كنجية بلا روسة لكن إذنك تشاثم كنجية فقط روسة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث عورات من قبل صلاة الفجر إذنك تشاثم الله من ذيك عورا كسامران إذنك تشاثم الله وعطوان هو حقنا بزلالك وإذا وعطوان كامل هذا min qabli salati al-fajr qabla salati fajr qobla salati fajr wa min ba'di salati al-isha wahina tadhauna thiyabakum min al-dhahira هذين كاتي عورة سمها عورة ما إنه ليس عورة يكتفي لكن لما شمعنا من يكتي مرني جوات فزكش فيك عرضا وكن أهل كنت تتفاد لكن بعدها فسنا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد هذين كاتي تقط وآية ما ليستأذنكم zaidi nyakati tatu hizi siko kila mtu kwa wale mamaliki na kadama wale waweza kufanya idhan khasba ndio akasema ba'adahun laysa tawafun aleikum wale wenye kutufu sote kila ala Kethalika bayinu allahu lakumul ayat Wallahu alim hakim Koyulu akawafana nishapaka natawafin Koyulu akawafana nishapaka Ni kama wele watumishi Weyni yakili Weyni kungi ya sadhu Kuna illa musaba Ano Manakim nini kushabishwa Paka na hawa Weyni kungi Ni kwaamba Ha Paka ina maana hatuwezi Kwepukana nao ni mashaka Watanjia majumbani Kama bu kama weyni Weyni kwepukana Namutumishwa kisaa atakigia kitofu ndo karuhusiwa kana hadi kidogo masuala ya hijab na siida ha wana ruhusa fungia wakati ambao kama ama mwingine tabana harija nyumba saa yote ikiingia ile sibu ni hii ni tawafun alekum alekum ha niwacho kutu gandama kama zote kwa hiyo tukianza tuupkana na paka sisi na wa مع أنها لا تعقل إشارة إلى أنها من جنس التوافين فنهيذي تصابه إشارة كونيشة كمبه ها عنها وطوافين أنت عنيشة مالي خدمة هل كنت يعني مالي فهذا إذن قال لي ها, ها طيب يقول له معنى التوافين والتوافين نعم كين ريكوين يتفقه الحديث <تصفيق> بعد أخوارز الحديث cha che tuliz kusanya kwanza qala sanani rahimahullah fi ssubul sanani yasema alhadith dalilun ala taharati alhirah wa su'riha hadithi ni dalili ya kuonesha kwamba tahara na tahara su'ri yake tahara wa in najisan hatta kama taka alikonda kula hatta kama phaka alikwenda kula najisi mate yake atabakia tahara na mwili wake tahara wa innahu la taqida li taharatiha fanani na faida yake ya hadithi ni kwamba hakuna kuikhusu kuifunga utahara wa paka ala taharati lisani la taqida li hakuna kuhusu utahara wa mdomo kipindi ikiwa hana najasa mdomoni kipindi kiana kuna najasa kuseme najisla hakuna kufunga kwa zamani flani kwa aina wa na ajua paka اذا na kuna kwamba la أو saa kuna baadhi ya ulama wamesema kaka ikiwa kuna najisi kwenye kanwa lako ileona lakini iko pale ile kanwa lake bila harani najisi mpaka kipite kipindi cha mchana au cha usiku au mtambo wa kwa time iondoke شربها الماء vingine nasema la ikiwa نجيسي mpaka endea kama i tokens eh cha kuna maji cha kutoka hapo ipaka mdomo au gaibatiha hata yachulu zannum bilai au niiondoke rana au يزول عن aina النجاسة najasa au iondoke ile dhati ya najisi kwa ionekana sawa kimangalia paka huyo mtena mdomo iondoke mimfamia kisha sanani atambia wa hadhal akhiru asahhu al aqwal hiyemoisho kusema ukimona paka mdomo wake mkula najisi kwa iona pale italetana lake si taharam paka najisi iondoke hii kauli ya mwisho sanani pale tutakukumia si kwa sababu dhaati ile mdomo wake ni najisi kwa sababu ile talaba sanajasa kwa mtu hu hukumiana najasa طيب هي لو أصل لا في كاميها حتى سمي كمال فاتا بالنجاسة شو تسمى فاتة لمن جاء نجاسة لذلك إذا كتريها كملي يكون العين فقد حكم من نجاسة شكل رق النجاسة ينتهى بسي تروضي بينه ونطهر ناسه ما هي قولة مش القولة كلنا لا شكة حكمت بأن نجاسة ظاهرة يجود هذا لا شكة يعني تورع منه يبشناه. مبقى عند عيله عل طهار. طيب. قوله إنها ليست منجس أو مناجس إنها ليست مناجس يعني فقئنيا قال في منحة العلم هذا دليل على طهارة جميع أعضائها. في لقول من دليل كوني شامويلي نديونجو بفقئ طهار. سندومتو. أعذاءها وبدنيها مين واقن على القول الراجح والقول اللي بقوله مين يقول خلافا لمن قال إن يما إن طهارتها مقصورة على سقريها وسما أطهار وباكى مخاص قال متيح يعني متيح كده نروح بها وسبو كوني حد سجل تيام دومو تيامس karamba kwa hiyo eh yale kwa tahara basi yale mate mwili tabaki anajisha sana eh wa mata na wala hu bafmiha na yale ambayo kwamba aliyotanawa aliokuwa kwa mdomo watu haya ndio tuzo atakuwa haska tahara kwa hiyo mate yake na kila kitakachokutima katika mkao kama kuna haja ya kutafada ndio kwa mbali kunwa maji sasa wao wasema itakuwa tahara ni ile mate safa na yale maji basi ama mwili wake tabaki anajisha أما بقية أجزائها أما بعث يذيونك وفاكف فنجيس سمى النجيس إن قول لكين سمى فإن هذا مخالف لدلالة الهدف يخل فيها نما دلول الحديث لا شك لا شك نهيكوث لفاكك ونكوناتك أبو قطادك وشكنا معا لذن ما تطميم شيك ومجدام ويسك بقناك هذا لذلك إي حديث قول تكون قول ضعيف تصباب إمي الخليفنا حديثة بقتادة. فإذا نجينا. قال ابن قدامة في المغني. ابن قدامة رحمه الله سمع في المغني بعد ذكر حديث بقتادة. بعد قتادة حديث بقتادة سمع. وهذا يعني حديث. دل بلفوهه. إمدوليشا قمت مشيائك على نفيل كراه عن صقر الهرة. كن دوشا قبأ كراه ومكروه ما جيافاك wa bi ta'lilihi ala nasil karaha na sababu kuondoka ile ukaraha ndii amaduna humo mimba yatosu aleena kwa wale ambao kwamba ni chini ya paka pia ambao kwamba wapi mtaufu to ni kullu man qadama min tuwafaqa rahimallahu ana chini haqa sema fanya na hasharatu waladogado la juana sema sema ala ala ala كي لم ياما مغمانا كثيري كغان لما ناوك هاي سيقوم بكانا نايم ويشق الاحتراز منه نني ما شقك ويبكانا نايم اسيما فهو كالهر حكم لكن بطهارته. حكم كما فعل محكوم بتهارته ايه تمهكومه للم ياما طهار كي سيما اما الحكم بالصرط اما كي يفنق حكم شرط للم ياما من دوغ هاكنا كما سيكون قداما لا تكمل بردك من قدامه، كمل مثلاً أبوك، أما أمك يوسف فنقط مقطع وهو دون الجر نان في الخلق فلا وجه له. دليل هاي ندليله، هاي نوجيروته، لعدم الدليل. هكنا دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم أو الطواف، هما نشبه يفأك ونطواف فيها، هما لا، كلا من يع أمي فنقط إلا نين طواف kwewe hapa kama nyama mkubwa ana sifa ya tawathina tawafat ita toa ni la kluatoya, punda, nabagla, janish, na karah. حكم في قول العلماء والصحيح من أقوال أهل علم الحاق الحمار بال والبغل في طهار. نقول كتنيشا فوندا نهوبغل. كما فحكة كوني طهار. سوبيا نصيفر تغافل. نزامن. نقولنا ما غريب. نقولنا كبانرو إلا فوندا. أو فرس أو بغل. طيب. وقولت كتنيشا فكما يقولون طهار كما فحكة. وسقريها نما تياه. تقول كمما ف. يعني ما فوندا يا دابل. بيان طهار. فما جاء فك، وعراقيهما نما جشويل جشوي أفنده نبلغه كم للعلا المذكورة، وعلا اللي هو تاجنا ولحاجة الناس ليهما نوات وتهجية في بنو زيلش، ووبيو كبنو أفنده نما جشوي كن نجيس، وتبند نجيس، وكنت أنا هنا تمادي إذن مشقة طيب مشاريع يعني حكم الغلب طيب سيما للعلّة المذكورة ولحاجة الناس إليها في الركوب كني كبانرا والحمل كوابير الشمزيدي طيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله كان يركبها كبانرا وكبانرا كما حديث في المعات أردفعوا على حمار كبانرا كبانرا طيب تركب في زمنه نفونرا وكبانرا لا قدمتم وفي عصر الصحابة نحن عصر المصحابة في فونر فلو كان نجيزا لو كان نجيزا ما تياهو لما جشوا يعرف لبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه قام المقتضي وجد المقتضي المقتضي صدق اش لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين نكتو تنا عمل بالوا كمينها كبانرو نفونا kanangal kwa naji senge atana baisha atama kila mtu zamalizo alikopanda punda sio ngali bara punda kipanda kipanda hakusema ama kula tahara La işteal, ne? İzin de bazı meseleler var. Yani hadis. Ana tosh sahih نعم kwa kuna talazum baina na vile vile mate yake na vile vile hatumia funda na فات tunasema kama paka uweze kupikana أو kama unahitaji kumpanda au au kaza wengine miji ni ndio kuna magari acha stavanu na hema lakini kama vijijini naujua yaani wasalia na nakti zote mtunda au mnyama mwingine ala kulli hali ndo baadhi masalia i hadith حديث أنس يسمى رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فذجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ما فأهريق عليه متفق عليه واللف البخاري سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه جاء أعرابيون، أليكونهم بدل، فبال في فتى المسجد، أكاديوه كن يسهموا يمسك، فزجارهم ناس، بقوا كم كنيا كن غووف، فني إنكار كن غووفان، كم صحيح، فنهائهم النبي صلى الله عليه وسلم، تنص على كاتاها، كم كنيا كوكالي وان، جاي، فلما قضاء بوله ما شيء، فني إنكار صحيح. حالي وقوجوا ما فايينكوا متي نعملزم كوجوا كلام ما قضى باولا الهم عليزه كوجوا امر النبي صلى الله عليه وسلم بانودي من ما هل امرش صلى الله عليه وسلم عزال لما دي دولا مجلس ها صوري قال كم مينوا فاندي تيجي يسمي مكوجوا انا امي كوجيني هين ها دولا ماي تيلي ماي ميمي خلاص ده القديم كان سوق inajapia kheri na zamani msikiti si kama sasa bwana kwa imejemba na milango na madirisha zamani msiba nabi sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni ardhi tu juu kuna na kivuli na haraja tokamwishuni akaona mahala pa tukumzika haje kutambua watu hakuna yeye msikiti hakikojo dali sehemu ya mwisho عشر بومون أح ولنا يعرض ذلك جاء في رواية البخار أنا سمعت صلاة بعد كوجوا كميت لا يسلو لها من الخير أي التكبير والتهليل يئنم هو لقراءه الله او هاكر ara bi apo na ukole mtumisa sala na lote ya akamwambia mtumisa sala kaamba allahumma wa muhammadan Al-Bukhari, Allah'a emanet olun. Kişakran biya? Laqad tahajjarta wasi'a. Laqad tahajjarta wasi'a. Umelibana yambupana. Rahman Allah'a emanet olun. Ya da'a kulah. Ben bunu ayıfunga kutuzisi. Iwate wainene wain gine. İlo sifan ya. Eh? İlo sifan. Ya Allah. Adak. Ustifun yambu mapana. Adak. Ayıfanyatutu wawili. Rahman isi wain gine. Adak. Kamu katak. Eh? Allah'a emanet olun. إنه كنش رحمه من كنسا صلى الله عليه ونصر الله لطفا في تعليم التعريف للراوي أنس بن مالك الصحابي الجليل وأنس بن مالك بن النمر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي كن يعكي أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تميش واتم تنسا صلى الله عليه وسلم أتت أم سليم Bintumalham, alkuyun Müslüman mı mı ki anas? Kamiliyet Rasulullah ﷺ kambiliha. Hada anas, gulağın yadımk. Mebulete anas Ana ya? Konu mu Kila Kılariyanın gene mi yakatı? Alminham. Akanda o mu anam mı ne tu, ah, kümü ki, kum Sıta kichocot. Komu amini füze. Doğayı bantuzulak, komşu oluyor. Evet, bantuzulak, komşu oluyor. Evet evet. Elsye. ya bir şekilde gelirken duran konum esşeyi, utançlanıyorlar ki nerede yarası yok. Tabi, belki mutsuz muymuşsama onun son Sallam Ni salam Sken Diane ah pata group la to mwen ye disele makin. Sa Ame ame Allah mi لما جاء ثم خدمت رضي الله ما قال لي يوما شيء فعلتُ لما فعل؟ وشيء لم أفعله لماذا لم تفعل؟ حتى اسمه جانج. هل نبتلي؟ يموتوا صعب. اسمه تربية؟ طيب لذلك أنا أكرهه. فقال فقبله أن تنصتَ لَمْ أكَكُبَالٍ لِهَدِيَةٍ مَنْ هِمْ كَبْسَتَوَاضِعٍ أَنْ تُنْصَرَ الْكُبَالِ هَدِيَةً قَارِيَةً يعني أصحابات ما أنصار؟ wa daa'alahu akamombea naachopata faida mama alikuwa na akili mtoto wake ashindae dua ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamombea dua tatu muhimu akaambia dua ya kwanza allahumma akthir malah kitheresha mali yake wa walada kitheresha watoto wake kisha akasema wa adkhilhul jannah na mtete boni hii أينكوس أنا سنجاب وبدأ ندعاء الرسول مقبول لذلك أنا سأسمع رضي الله عن سأسمع فرع أيت إثنائي إنك ياو نما تمايل يشتكي لكونا ما يلمني ناتو تميلي شلون وأرجو الثالثة سكنت رجينا لا تاج شافات لا كونا سأسمع دفنت لسولبي سوى ولا دوالدي مئة وخمسة وعشرين ولدا أسمى لقد دفنت نمزيك لسلبي سوى ولد ولده سوى جيكوان ولد الوازاميم مئة وخمسة وعشرين سوى مئة موجة نشرين نتعانو أميوزين من المعنى باباول عمري كون عمري مريف شخص ذلك أنا سمات سنة تسعين للهجرة من آخر الصحابة الذي مات البصرة صغار الصحابة الذين ماتوا هناك تأخر إذا طال عمره في الخير أنثى لذلك جاء في التر ترجمتي أنثى القوات أصلًا سكين يبان قوات نمسكيش ودروات وثنيان نو جوكسان أتو جوكسان ينمسكيش زيمة أصلًا تسيس أنا كندي سكين يا معروف بكثرت أولادي أسمع هيلون مل فاتني مزيد تواتر مين شرعتان وبعدها بعد وجوكوس جيسا أوعوا تواتر وَإِنَّ أَرْضِي لَتُخْرِجُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ لا, لَتُثْمِرُ تُثْمِرُ وَإِنَّ أَرْضَهَا هَذِهِ أَرْيَانٌ شَبَّانٌ لِلنَّاءِ لَا تُثْمِرُ فِي السَّنَةِ, مرتين. السنة مَرَّةً تَتِيَ السَّنَةَ مَرَّتَيْنِ مَا زَاوُتُ فُنُونٌ مَكَاكُ فُنُونٌ مَوْجٌ 90 مَوْجٌ فُنُونٌ 90 كِلَيْهِ يَعْنِي كُنَا مَرَّتَيْنِ بَرَكَةٌ فِي الْمَالِ الثَّمَرَ ثُمَّ سَمَا نَظَرَ الْبَصْرَةَ الْقَوْمُ يترجمها ترجمها من تجاه استعام استيعاب البرق ان استعامنا الذهب في تذكرة الحفاظ نعم بناده ابن حجر في الإصابة في تمهيز الصحابة بقي تخريج الحديث والغريب والمسائل نعم هي تيأخريش شرح غريب نعم فقه حديث تيأخريش أفكى كيكوكي دياشو كم الله تعالى عالم صلى الله نبينا محمد وعنى